ثم إذا شاء شره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الْإِنْسَانُ إِلَى طعامه إنا صببنا الماء صبا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 فإذا جاءت الصخه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة إذا الشمس كولت